ن خ ل ذات ا ل أ ك م ا ن والحب ذو العصف و ا ر ي ح ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان خلق ا ل إ ن س ا ن من صلصال كالفخار وخلق ا ل ج ن من مارج من نار ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء فباي الاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبهيان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان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 ربكما فيومئذ ا لا ل يسال عن ذنبه انس ولا جائع فباي الاء ربكما تكذبان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 يطوفون بينها وبين حميم ان فباي الاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان ذواتا اثنان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان تدريان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما من كل ف ا ك ه ة ز و ج ا ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على خ ر ش ب ط ا ئ ن ه ا من استبرق و ج ن الجنتين دان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم ي ط م ث ن إ ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء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 ر ب ك م ا تكذبان و م ن د و ن ه م ا ج ن ت ا ن ف ب أ ي آ ل ل ر ب ك م الاسلاميه ن آ ربكما تكذبان فيهما عينان الضاقتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما ف ا ك ه ة ونخل وهمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان حور م ق ص و ر ا ت في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن انس قبلهم ولا ج ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان